Gyabi, budori, dam. Abkarba, lau, بكربلة وشاطي النار غابت ريع للشريعة وغربت شمسي الحسين غابت ظنوني وتلاشت من بعد فقد البنين غابت ريع للشريعة وغربت شمسي الحسين Abbas Rezi, uutilaiset, mennäänpä rentoon, niin niin. Abbas Rezi, uutilaiset, uutilaiset, uutilaiset, uutilaiset, uutilaiset, uutilaiset, uutilaiset, uutilaiset, ونور عيني وعمد صيواني تقول زينب وعتنا تشت شاية للقمار تمشي الشريع الغاية تقول زينب وعتنا تشت شاية للقمار تمشي الشريع الغاية فيتم سججه وطريحه رايه واعتذر جوده واعتذر جوده وتعذر مايه عطي تبنع شهل تامى الطوفة وقبلت سكنة يا ويني جفوفة جفوفة أشلون زينب والفواطم شافة أحوال الكفيل معفار بحر الترايب والنحار بالدم يسير غيابي الدار بكربلة بكربل بكربل بدري, بدري على الشري يا حمزه يا حسين قامت تنوني وتلاشي من بعد فضيل بني عباس روحي ومهجتي ونوماسي وش رف عين واني راسي عباس روحي ونوماسي وشرف عينواني وشيلت راسي تقول زينبها متى مطبورة ع الرموح تصطع جلالة نورة تقول زينبها متى مطبورة ع الرموح تصطع جلالة نورة كنا حدار بالوجه والصورة، على الفيواتم دمع التمنثورة، وكنا حدار بالوجه والصورة، على الفيواتم دمع التمنثورة، وعينا من فوق الرموح ماشبوحة. يا مخدر زين بحوم بروحه بروحه سالت الدموع وتعذار وارتفاع صوتي الآن من نظر زين بسيبية والخدر يبكي وحزين Muutat niin, täytyy pitää. Em كنت أهز مهدا وتسيل دموعي واحني بذيك اللي علي يضنوعي كنت أهز مهدا وتسيل دموعي واحني بذيك اللي علي يضنوعي كنت لا ليلة وصبر اسمعي بصبر وينينا ونوحا كنت لا ليله وصبر روحه واسمعي بصبر وينينا ونوحا من ينه أشد اشد جروحه ورايت تايه من المهاد مطوحه منين ابيني اشد جروحه ورايت يا سبحان مهدا Mua atsuraa terezih Fok saadra hausin Nuharii sin Mabuuuushu Sarrii Aibkailbala I'm <laughs>